ان لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يُشْهَدُ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم يَفْرُرُونَ لِلْحَقِّ دَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي أَسْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْنُنُوا لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَنَا مُذِمَّ مَا تَظُنُّونَ Kəfəbih şəhidən bəymi vəbəyən kum Wəhəl gəfələr rəhəm Qul mə künt bədعən mənə rəsl Wəmə ədli mə yufa'l bəy vələ bəkəm Ən əsəbər əllə mə yuhad لُم مِن كَلََ مِ إِدِلهِ وَكَفَتُم بِه وَشَعيدَ شَاهدُم مِ بَنِي الصَّائلَ عَ مِثه فَمَلَ وَْتَك بَرتُم إَِّ اللهَّ ل يهدٍ قَوْمَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إذ قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَهَٰذَا كِتَابٌ مُفَصَّلٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنَبِّئَ الْغَاسِقِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولئك أصحاب الجنة طالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها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 وَهُمْ مَا يَسْتَغِفَانِ لِلَّهِ وَيْلَكَ أَمِنَ إِنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فِيهِمْ فَادْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فهل ولن نار اذهبتم في حياتكم الدنيا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فَلَْوومَُ جِزَونَ عَذابَهونِ بِم ك تُم تَستَك بِونَ فِي الأغو بِ بوير وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَفَاعِلَ ذِي النُّونِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي اصْفَحُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَ سَنَا لِتَفِكَّ عَن آلِهَتِنَا فَآسِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ الله.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 كََّكُم فِيهِ وَجَال لَا لَهُم سَمَهُ وَغُصَارهُ وَأَفْئِدَ فَمَا أَغْنَا عَنم سَمنَّهُم وَدَا أَبَصَارُهُمْ وَلَا أَفِْدَتُهُم مِ شَيْ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 يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا الْآلِهَةَ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذَا صَاحَ فَلَا إِلَيْكَ لَفَرُّوا مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أم سِينُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا تِسَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابكم